وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً وَأَتُو الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُ أَمْوَالَهُمْ إلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُبًّا كَبِيراً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 فَإِنْ أَطِبْنَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا آمِنًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَبَتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُنَّ نِكَاحًا فَإِنْ أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أموالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوا هَائِسَرَ فَوْ وَبِدَارًا أَيْ يَكْبُرُ ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم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 فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين آباء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 وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَاءِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ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 في ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان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 وبنات الاخ وبنات الاخت وامهااتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه واخواتكم من الرضاعه وامهاات نسائكم وربائكم اللاتي وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائ كُم اللاتي فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلال آبناؤكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف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 فانكحوهن الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات يُغْنِهِمُ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 للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا وَاسْأَلُوا الله من فضله إِنَّ الله كان بكل شيء عَلِيمًا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 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى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 من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع, واسمع غير مسمع وراعنا لياً بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوىً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 الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا ألم تر إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟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 اللهم من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عن وكفى بجهنم سعيرا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 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعيم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا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 أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم. وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول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 وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُضْطِئَنَ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَ أَنَّكَ أَلْمَتْكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوْدَةٌ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 وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ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 وجِمُ شيادة، وإنْ تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإنْ تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل كلهم من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولّى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة.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 كثيرا واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو أدوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا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 لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا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 فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم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 فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة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 ولتاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ودال الذين كفروا لو تغفلون عن امنحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده ولا جناح عليكم إن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 وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثم ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم ان يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم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 وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم ولا ولا فليبتكن اذان الانعام ولا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 فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا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 وما تفعلون من خير فإن الله كان به عليم وإن امرأة خافت من بع لها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أي يصلح بينهما صلح فلا جناح عليهما أي يصلح بينهما صلح والصلح خير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 وَإِن تُصْلِحُ وَتَتَّقُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا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 واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما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 او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض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 بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم مهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم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 ويوم الْقِيَامَةِ يكون عليهم شهيدا فبظلمهم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما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 وَرُسُلٌ قَدْ خَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلٌ لَمْ نَخْصَصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلٌ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَن لَا يَكُونَ لِلْنَاسِ عَلَى اللَّهِ حُجْجَةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل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 وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أَن تضلوا والله بكل شيء عليم